لِنْ آمِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل إنما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 ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدام